أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَقُتِلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيَهُ وَلَا نَصِيرًا إلَّا الَّذِينَ يَصِيرُونَ إلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثْقَالُ جَعَالٍ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 وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنَا يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَّا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 فمن لم يجد فصيام شهقين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه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 وَثَبَّ ظَلَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالوا كنت المضعفين في لب قالوا ألم تكن الأرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرهم إلا المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال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 وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُعَاجِرًا لَلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ رَفِيعًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمُ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 ولو كنتم تتمكنون من اجل ان تكونوا من اجل ان تكونوا من اجل ان تكونوا من اجل ان تكونوا من اجل ان تكونوا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 فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون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 واستغفر الله كَانَ الله كان وَلَا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون اللَّهَ لَا إن الله لا يحب من كان خوان مِنَ يستخفون من الناس ولا اللَّهِ من الله وهو معهم, وهو معهم ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله القيامة مِنَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يُرْمَلُ سُوءَ أَنَّهُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يكسب فإنما يكسبه على بِاسْمٍ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 لا إِلَّا إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً، ولأضلنهم ولأمرنهم ولأمرنهم آذان لنعام ولا ظلاً لهم، ولا من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 ولا يجدون عنا محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن صدق من الله قيل ليس بأمانيكم ولا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 الجنة ولا يظلمون قيرًا ومن أحسن دينا مما أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفًا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض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 وَتَغْرَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وَإعْرَاضًا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 وكفى بالله وكيلا إِيَّا يشأ يذهبكم أيها الناس ويات بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا ولا وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ كُونُوا شهداء لله وَلَوْ عَلَى لَا كُرَبٍ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ أَن تَعْبُدُوا وَإِن تَنُوءُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم بايات سمعتم الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم